<اليك أحسن الكوكو> عليك أ ح س ن ا ل ل س ي للعلوم ا ل ا س ل م ي إ ذ قال يوسف ل أ ب ي ه يا أ ب ت إ ن ي رايت أ ح د عشر كوكبا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 قال ي و ت ف ل أ ب ي ه يا أ ب ت إ ن ي ر أ ي ت أحد عشر ك ك و ب احد أ عشر كوكبا والشمس وال Half a dozen.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 وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل ا ل أ ح ا د ي ث و ي ه م نعمته وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتمن نعمته ويتم لقد كان في يوسف و اخوته آ ي ا ت ل ل س ا ئ لقد كان في يوسف و إ خ و ت ه آ ي ا ت للسائلين و ج ا ت ل و ا هذا و ا ر ج ي و ا ل ر ل هو ا ر ج ي و ا ل ل الذي و ا ر ج هو ا ي هو ا ر ج ا ي خ ل ل ا ل و ل ر ج هو ا ج ي هو ا ل ي هو ا ل ي هو ا ل ر و ل ر ج و ج ه ا ل ي هو و ا ل و ا و ا ل ر لفضيله <تصفيق> ا ل و ر محمد ا ت ب ا ل لقد ك النابلسي و ل ع ل و م ا ي ه ي و ل و ك م وجه أ ب ي ك م و ت ك و ن س ل ا م ي ه و أ ل ق و ه ف ي <تصفيق> قالوا لئن أ ك ل ه الذئب ونحن ع ص ب ة إ ن ا اذا لقاسرون فعلا وهم م س ل م ه ن في ا وهو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 وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أ ن ف س ك م و ص د و ج م ي ل وجاءوا على قميصه بدم ن كذب قل ا بل سولت لكم أ ن ف س ك م أ م صبر جميل والله المستعان على ما تصفون t e a l n k you.